أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تَلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ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 ففررت منكم لما خفتكم فبهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم بوقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما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 يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه واقه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجميع السحرة لمن قات يوم معلوم وقل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعسيهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون فَأُنْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَوْ قَطَّعْنَا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَوْ صَلَّبْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا غَيْرِ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا إِنْ كُنَّا أَوَّلِينَ 124. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائذون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك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 وَأَتْنُوا عَلَيْهِمْ نَبَائِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا الَّذِينَ قَالَ لِيَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ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 وَمِي كذبون فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجْنِي وَمَنْ مَعْيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعْهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ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 فسدون في الأرض ولا يسلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بأيَّة إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولَكُم شرب يوم معلوم ولا تمسُّها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعَلَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ العذاب إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ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 وإنه لا تزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المُوزِّرِينَ بِلسان عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبْرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُن لَهُمْ آيَةً أَيْ عَلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَلَهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُج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 لا يستطيعون إنهم عن السميع لمعزولون.